خلق السماوات والأرض بالحق فعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون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 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ يُِّتُ لَكُ بِهِ الزَّرَع وَزَّيتُونَ وََّقِيلَ وَالأَلَابَ وَمِن كُ لِسمرات إِ فِي ذَلِكَ ليَةَ لِقَمةَ فَكتَون وَسَخرَ لَكُ ليلى وَه رَ وَالشَّسَ وَالقَنَب وَّجُمُ سَخَرةٌ بِأَمررِه 114. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 115. وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وَهُوَ الذي صَخخررَ البَحالِ تَأْقُلوا مِْه لَحْمَ قَِيَ وَتَسْتَخِجُ مِنْه حِلةً تَبَسُونهاَا وَتَسَْخرِجُ مِنْ موحِلةً تَلْبَسُونهاَا وَطَوَفُكَمَ وَاخَِ فِيهِ وَلتَبتَووا مِ فَغْلِهِ وَنعََّكُمْ تَشكُون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالندم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن 124. والله يعلم ما تسرون وما تعلمون 125. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 126. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 127. إلهكم 119. لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون 110. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون 111. لا يحب المستكبرين 112. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِمِ فَقَرْ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَروا عَلَ السَّقُفُ مِ فَوْوقمُ وَأَتَغُول الْعَذاَابُ مِنْ, من حَثُ لَا يَشون ثمَُّ يَوْمَن القِيامَةِ يُخْزهِم وَيَقولُأَنَ شُركَِيَ الذي نَقُ تُم تُ شَقَُ فيِيهِم قَا الذي نَووتُ يعنَئِم 119-الخزي اليوم والسوء على الكافرين 110-الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 111-فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء 112-بلى الله عليم فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خالدين فِيهَا فَلَبِئَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يُنذَرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاوُ الْمُبِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّامُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُ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 119. وقعد ما ظلموا لنبوئن لهم في الدنيا حسنة 110. ولأدروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 111. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحيئين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 119. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 110. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 111. أولم يروا إلى ما خلق الله منهم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 فَوْوقم وَيَقونَ ماَا يُمَّون وَقالَالَ اللهَّهُ لاَا تَتَّقِذُ إلَ هَيْ سنَيين إَِّ مَاهُو إِلَهُ وَعِ فَإَّ يَفَرهَون وَلَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَالأَْرضِ وَلَهُ الدّين وَاصِبَاب أَفَغَيرَ اللهَّ تَتَّبُون وَما بِقُ نِعْمَتِ فَمِنَ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا تَشَفَّى الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 117. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 118. أيمسكه على هون أم في التراب 119. ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن ذَنبٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ فساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرقون فالله لقد أرسلنا إلى أمم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 124. ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سول ربك ذللا 125. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 126. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 127. 117. ومنكم من يرد إلى أرزان العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير 118. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من ذون الله ما لا يملق لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضرموا لله الأمثال إن الله يعلم وأنته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 وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لَا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 129. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَالِمٍ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لكم الجبال ااتنانا وجعلنا لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فيا تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم من وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعفرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون 124. وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 125. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا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 117. ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 118. إن الله يأمر بالعبن والإحسان وإيتاء ذي القوبى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم وأوحوا بعهد الله إذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد كوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بَيَك تَاتَّقِذونَ أَم نَكُمْ دَخَلًَا بَينَكُم أَتَقُونَ أَُّةُ هي أَغباب أَُّ إِ ماَا يَبَلوكُ الله بِ وَل يُبَينَّ لَكُم يَومَ القامَةِ مَا كُتُم فِي تَخْتَلِكُون وَلَ شَ اللهَّهُ لَجعلكُمْ قُ 124. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون 125. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد فبوتها وتذوق 114. أبما صددتم عن سبيل الله 115. ولكم عذاب عظيم 116. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 117. إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باقى وَل نجزًا الذيينَ صَدَوا أَجرَ بأَحْسَن مَا كانَوا يعملون مَنْ عَ الصانحًا ذكَرٍ أَ سَوَهُ وَمُؤمنِن فَل نُحيِيًاهُ حياتةَ طَيبًَا وَل نَجزهُم أَجرَهُم بأَحْسَن مَا كانَ يعملون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 وَلَ خَذن عَلَمُ أنَّ يقولُونَ إِ ماَا يُعَّمُ بَشَرْ لِسَال الذي يُحِرونَ إلَيهِ جون وَهَذَن سَ عابِي مُبين إِ الذينَ لا يُؤمونَ بآياتِ الَّهِ لَا يَحديهِم ماهُ وَلَهُم عَذابُ أَليِيم 119. وما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون 110. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكري وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن 119. ومن الشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 110. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.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 جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وهن لا وَبََبَ اللهَّهُ مَثلَ قَرِيكًا كَت آمِنَةّفُ مَإتَ يأتِيهاَا رزكُهَا رغدَاب يَحتتيهاَا رزقُهَا وَدًا مِن كلُ مكان فَكَفَرَْ بأَنرُ مِ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 هَذُ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قبل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا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 112. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 113. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 114. إنما جعل السابق على الذين اختلفوا فيه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 سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْكُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ